بسم الله الرحمن الرحيم نسبح <تصفيق> لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار فمثل القوم الذين كذبوا بِآيَاتِ الله والله لا Panie ja! كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت يدين والله عليم بالظالمين قل ان Sposób oczekiwaniach, يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ يوم فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتهوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ومن التجارة والله خير الوازقين